غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين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 وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إللاا الذيينَ عَهَتُم مِنَ المُشْركينَ سُمَّ لَمْ يطُصُوكُمْ شَيْئ وَلَمْ يُظاهِروا عَلَيكُمْ أَحَدَ فَأَتِم مُ إلَيهِم عَهْدَهُم إى مُدَّتِهِمْ إِ اللهَّهَا يُحِبُّ المُتَّقين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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ذَلِكَ brak primer, ki so nej im Bondrih pravzano. V�i nam occursatje njega na devrimov. W فَاسْتَقِيمُوا لَهُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا هُنَا وَلَا ذِمَّه يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولذمه لا يرقبون في مؤمن الا ولذمه لا يرقبون في مؤمن الا ولذمه واولائك هم المعتدون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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوهُمْ ۗ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يعلم الله الذين Realna, lahko pisiniúni min pálaka, neki minične, Judite, kojali si težiteval supravili. Um. V مَا pred seveda, da spravo tve unaskeče, da v pres边uwohl أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ fa'asa'a ula'ika an yakunu min almuhtadin aj'altum siqayata Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdi Amanu wa hajjaro wa jahado fi sabinilla hibi amwa lihimucihim wa jahadu fi sabinilla hibi amwa lihim waan بَشِّرْهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر ان استحب الكفر على وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسدها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا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 Svet يَتُوبُ 101, 151, 350, ker jeanbe sem mevzuka, zelo razvyska, bi zelo اَمَّنَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حكيم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 V éHo volim dalem ja. Vraceljim Kolis stapleko je, ki ste tax radali. Čejo kompil sem, دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون Yuriduna an yutfi'una nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu wa ya'ballahu illa an وَرَسُلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِذّتَ وَلَا يُم فِقُونهَا فيِي سَبل اللهِ فَبَششِرهُمْ فَبَششِرهُم بِعذاَابٍ أَلِيم يَوْمَا يُحمَا عَلَيْهَا فِي نَارِجَهًاَّ مَ فَتُكو بِهاجِبَاهُم. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم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 فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن الله مع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 Kaj pa so zvati, kot ljubom odajeme solnih zato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 In la tanfiru, da je završi, da je završi, da je završi, da je završi, da je završi. In Allah Allah.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 Vaičiţovih in v zaznici, ki mu ne bi verjala, všem skopini pahalju badati. Povšem Omedan فَاتَّقُوا اللَّهَ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه Hvala in na pravnih in da o ste popoli jeidi inwebili se kanali lahko. Tak vala in ležit �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 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ Laqad bataghawu lfitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al haqq hatta jaa al haqq wa dhahara amru Allah للي وَلَا تَفت أَل فِيفتنَةِ سَبَطُ وَإَِّ جَهَن مَلَ مُحيقَةُ بِالكَافِر.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 Pollai, usui bana, illa ma katabala, ulana, boama ulana, walala, hifaliata, wakalil mu minun. Polhalta, robba, su illa ihdalhusna ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا اننا معكم متربصون فقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فَلَا ti zamo v aunque ili nino je, In če lahko Har League eh od Traveza v ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مد خَلَلَّ وَلَو إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إذا هم وَلَوْ أَنَّهُم رَضُمَ أَتَهُم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَاوا حَسْبُونَ اللَّهُ إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم Velmi mučinst. ality, lines. Great. Vedno s resolvi, obinda Heyi, letiih vsada okam, da Ježi, وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَآمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا من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 Alam ya'lamu rasulahu fa'inna lahu nar fa'inna lahu nar jahannama khalidam fiha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 وَل إِن سَأْلتَهُم لا يَقَُّ إَِّ مَا كُن نَخُوضُ وَنَابَ قُلْ الأأَبِلهِ وَآياتِهِ وَصُولِهِ كُ تُمْ تَسْتَهْزئون ل كَتَذِوا قَدكَفَرتُم بَعْدَئِمانَانكُمْ إِنَّ عَفْوَانَ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Nelah skrarn onorga ali tajkihi inасeljati tajkih maliti. Mentjekni sindi življati. Tato savas 없는 lohu in nekelej vanilov. Potrejim in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 ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna zakata wa yuti'una Allah wa الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ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 وَماَا لَهُم فِي الأأَرْضِمَِل وَلَا نَصير وَمِنهُم مَن عَهَدَََّ ل إِنتَانَ مِمْ مِنَ, فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ pa kan zranítulo overst له in niferima Zdra ke vse to ne концеAh emil tudi simple poionskih الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب َّلينَ يَمِزُونَ المُطَّوعينَ مِنَ المُؤمنِنينَ فِي الصودَقاتِ وََّذينَ لا يَجدونَ إِللاا جُدَهُم فَيَسْخَرونَ مِنْهُم فَيَسْخَرونَ مِنهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُم وَلَهُم عذاابٌ أَل اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ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 وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ النَّارُ جَهَنَّمُ نَمَشَدُّ حَرًّا قُلْ النَّارُ جَهَنَّمُ نَمَشَدُّ حَرًّا قُلْ النَّارُ جَهَنَّمُ نَمَشَدُّ حَرًّا قُلْ النَّارُ جَهَنَّمُ نَمَشَدُّ حَرًّا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 فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُونْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ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 وَإِذْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا, وقالوا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 تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ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 وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ مُجْزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ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 ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وَأَعْدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ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 فَاسْتَمْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَجَّلَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ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 وَظَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ مَوْطِئًا يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنَ عُذُوبٍ نَّيلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ